تحبسونه ما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله اننا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهم استحق قائذما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدين ان اذا لمن الظالمين ذالك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين